الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد هذا النظم الذي سنتدارسه بإذن الله وهو نظم أو المنظومة البيقونية للبيقوني رحمه الله تعالى واسمه محمد بن عمر بن فتوح الدمشق الشافعي البيقوني وهذا النظم رحمه الله تعالى للأسف أنه لم توجد له ترجمة وافية بحقه يذكر فيها تذكر فيها حياته العلميه والاجتماعية يذكر فيها طلابه وشيوخه ومؤلفاته ذكرت له ترجمه مغسوله كما يقول الشوكاني في غير هذا المقام مغسوله عن مولده وعن وفاته وهكذا ما يتعلق بحياته رحمه الله تعالى ترجم له في مواجم المؤلفين عمر رضا كحالة وترجم له الزركل في الأعلام ولم يذكر له كبير شيء مع أن المنظومة مشهورة جدا. وشرحها كثير من العلماء من المتأخرين والمعاصرين كالزرقان والنبهان والدمياطي وهكذا بعض العلماء المعاصرين كالعلم ابن عثيمين وكالشيخ محمد الأثيوبي وغيرهم من أهل العلم شرحوا هذه المنظومة وهذه المنظومة من مختصرات علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الحديث اختلفت فيه المصنفات بين مطول ومختصر وبين منثور ومنظوم وأول من صنف فيه كتابا مستقلا كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة النزهة هو الإمام أبو محمد الرام هرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل مطبوع في مجلد هو أول من صنف في هذا العلم على حدة أفرد له تصنيفا وتتابع العلماء بعده إلى أن جاء الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى فجمع في كتابه ما تفرق في غيره عكف على كتب الخطيب البغدادي وأخذ من كتاب الرامة هرمزي وهكذا كتب الحاكم والبيهقي والدار وغيرهم وجمع ما تشتت وألف بين الأنواع والأقسام وعرف وضبط فصار هذا الكتاب أصلاً أعني كتاب ابن الصلاح فعكف عليه العلماء منهم من اختصره ومنهم من شرحه ومنهم من علق عليه تعليقات ومنهم من انتصر له ومنهم من تعقبه ومنهم من نظمه وشرح النظم فصار هذا الكتاب كالأصل في هذا الفن ولا يذكر فن علم مصطلح الحديث إلا ويذكر أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذا العلم هو من علوم الحديث وعلم الحديث هو من أشرف العلوم كما يقوله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد علوم القرآن لأن شرف العلم بشرف المعلوم وهذا العلم برع فيه أئمة حفاظ حفظ الله سبحانه وتعالى به مدين جاء على الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض حرسوا هذا الدين بتوفيق الله لهم من الكذبين والزنادق والذين يضعون حديث على النبي عليه الصلاة والسلام لأحاديث الموضوع المكذوبة ولهذا يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ولعله في ترجمة يحيى بن معين من السير والله لو لا الحفاظ الأكابر لخطب الزنادقة على المنابر ولما شيع جثمان يحيى بن معين ومات بالمدينة بعد أن حج رجع مات بالمدينة وشيع على النعش يقال على النعش الذي شيع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا في شيء من البعد لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن حيث مات فجعل مناد ينادي وهو في جنازته هذا أمير المؤمنين في الحديث فمن شاء أن يكذب بعده فليكذب إشارة إلى أنه كان ممن يحرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذا المقام يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى من يغرب علي بحديث أو بحرف واحد أعطيه درهما اشار إلى سعة الحفظ وسعة الاطلاع. فضربوا أروع الأمثل في ذلك فخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا لها القيود وجعلوا لها الضوابط وكان الحافظ الواحد كما يقول ابن حبان في مقدمة المجروحين يحفظ اسم الراوي واسم أبيه ونسبه واسم جده وكنيته وتلاميذته وطلابه والأوطان والبلدان التي نزلها ومتى نزلها وممن سمع وهل سمع قبل الإختلاط أو لم يسمع أو سمع بعد الإختلاط وكم الأحاديث التي سمعها من الشيخ ويعرف حديث فلان من فلان وكم رحلة رحل وهكذا في أشياء كثيرة يصعب عدها هذا يدل على أنهم أنفقوا الأوقات في حديث واحد يرحل شعبه ما يقارب من ثلاثة أشهر في القصة المشهورة المنسوبة إليه فبدلوا جهداً كبيراً وأُلفت حتى في جهودهم مؤلفات عظيمة شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي رحلة أصحاب الحديث للخطيب البغدادي وهكذا في عقائدهم الإمام اللالكائي والإمام الصابوني وغيرهم هذا يدل على مكانة المحدثين في هذه الامه وهذا العلم كما سبق هو نوع من انواع علوم الحديث من انواع الحديث وكما سبق أن العلماء عكفوا على كتب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقل من جاء بعد ابن الصلاح ولم يأخذ من كتابه أو لم يسير على ترتيبه وممن لم يأخذ من كتابه ولم يسر على ترتيبه الإمام البيقوني رحمه الله تعالى فإنه في نظمه استقل فلم يسر على ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى ولم يتقيد بكلاب ابن الصلاح وقبله في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر فإنه بين في مقدمة هذا الكتاب أن هذا الترتيب اخترعه من عند نفسه رحمه الله وتعالى ولم يتقيد بما كان عليه العلماء قبله رحمه الله وتعالى وهذا النظم نظم مختصر في غاية من الاختصار إلا أن النظم رحمه الله وتعالى ذكر مهمات علوم الحديث أكثر علوم الحديث المهمة ذكرها وترك شيئا كثيرا ترك أكثر من النصف أنواع علوم الحديث التي ذكرها في هذا النظم هي 32 نوعا وأوصلها ابن الصلاح إلى 65 وبين الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة النكت على ابن الصلاح أنه سيصلها إلى أكثر من هذا بكثير إلا أنه وفاه الأجل رحمه الله تعالى قبل أن يتم كتابه فالبيقوني رحمه الله تعالى اختصر على بعض أنواع علوم الحديث ولعل السبب في ذلك هو إرادة الاختصار والتسهيل إرادة الاختصار والتسهيل يعرف العلماء علم الحديث بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هذا تعريف علم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي هذا مختصر تعريف علم الحديث عند العلماء وما نريد أن نطيل لا في المقدمة ولا في الشرح لأن النظم مختصر ومعرفة ليس من التوفيق أن تأتي إلى شرح مختصر جدا وتجعل عليه شرحا ضخما لأن النظم لو أراد أن يكون موسعا لما أعجزه ذلك كما سيأتي في النظم حيث قال رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده قوله أتى إشارة إلى أنه سهل عليه النظم ما تكلفه ما تكلف النظم بحيث أنه بقي فيه أياما بل أمر سهل عليه فنظمه في وقت وجيس كما سياتي إن شاء الله فإن شاء الله نشرح شرحا مختصر ويكون التركيز على الألفاظ وبعض التعريفات وأما الخلاف الذي يكون بين العلماء في بعض الأنواع فهذا محله كتب أخرى إذا يسر الله وأمد الله في الأجل في التقيد والإضاح أو التدريب أو في النزهة مثلا إذا أخذ الشرح دون المتن يقول النظم رحمه الله تعالى هنا بسم الله الرحمن الرحيم من يقرأ؟ تقرأ؟ بسم الله الشفر علامة عمر من محمد بالفتوح البكوني في منظوممة البكونة في منظومة النصوممة المنظوممة البيقونية الله الرحمن الرحيم بداء بالحمد مصليا على محّد خيرين به أصلة وذ من ق ساام الحليث وكل واحد أد وح قول رحمه الله تعالى في أول النظم بسم الله الرحمن الرحيم البسملة أثبتها بعض الشراح كالزرقاني رحمه الله تعالى وكذلك العلام بن عثيمين وأسقطها آخرون والبداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى المبدوء بذلك وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعلية وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى هرقل بدأه بالبسملة فاقتداءا بالكتاب والسنة يبدأ بها في المراسلات وفي الكتب في المصنفات ونحو ذلك كذلك في الكلمات افتتاحا وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام غير ممر على التقدير والباء وأنها للاستعانة أو, أو يعني للتبرك قوله أبدأ بالحمد مصليا على قوله أبدأ إذا قلنا أن البسمة من كلام مصنف فالبداء هنا إضافية ليست مطلقة أي أول ما بدأ في النظم لا أول ما بدأ في هذا الموضوع لأنه بدأه بالبسمة فتكون البداءة إضافية وإذا قلنا أن البسمة ليست من كلام المصنف. فالبداءة مطلقة أول ما بدأ به رحمه الله تعالى هو الحمد والحمد هو ذكر الموصوف والحمد هو ذكر الموصوف بالكمال مع المحبة والتعظيم فإن خل عن محبة وتعظيم فيسمى مدحا لأن الإنسان قد يمدح غيره وهو لا يحبه مداهنة خوفا رغبة فهذا لا يسمى حمدا إنما يسمى مدحا فعلى هذا كل حمد مدح دون العكس وقوله أبدأ بالحمد أي أبدأ بالحمد بحمد الله والله سبحانه وتعالى يحمد على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه وأقداره سبحانه وتعالى وقوله أبدأ بالحمد مصليا ومسلما لأن كثير من العلماء كره إفراد الصلاة على التسليم أن يذكر أحدهما دون الآخر فالتقدير على هذا أبدأوا بالحمد مصليا ومسلما ولهذا جاء في حديث بشير والد النعمان بن بشير في الصيحين أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك فذكر الحديث وقوله مصليا منصوب على الحال والصلاه ارجح الاقوال فيها ما جاء في البخاري عن ابي العاليه انها من, من الله سبحانه وتعالى فناءه على عبده في المرات الاعلى وانها من الملائكه استغفار من الملائكه استغفار ومن المخلوقات الباقية دعا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا قوله محمد صلى الله عليه وسلم مراد به نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل له محمد قيل لكثرة ما يحمد عليه من الخصال الحميدة محمد من كثرة ما يحمد عليه ويقال له أحمد وهو اسم تفضيل أي أحمد الناس لربه أو الناس يحمدونه على خلقه محمد خير نبي أرسل وهذا مما لا خلاف فيه بين هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهذا قد جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وهو أفضل الأنبياء مطلقا أفضل حتى من أولي العزم ولهذا لما ذكر أولي العزم بدأ الله سبحانه وتعالى به ذكره أولا ثم بعد ذلك ذكر أولي العزم والتقديم في الغالب يقتضي التشريف ولهذا خصه الله سبحانه وتعالى بما لم يخص غيره في أشياء كثيرة فقال هنا محمد خير نبي أرسل نبي مرسل وكل رسول نبي دون العكس كذا يقول أكثر المحققين كل رسول فهو نبي وليس كل نبي هو رسولهم والفرق بينهما أن الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم لم يرسل لهم نبي وأما النبي فهو من أرسل إلى تجديد دعوة كانت قبله كما كان أنبياء بني إسرائيل كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي يجددون دعوة الأنبياء قبلهم ثم قال وذي من أقسام الأحديث عدة وذي الإشارة إما أن يقال أنها إشارة إلى الذهن شيء في الذهن إذا كان هذا البيت كتبه قبل أن يكتب بقية المنظومة فيكون الإشارة إلى شيء في الذهن وإما أن يكون إشارة إلى شيء حاضر إذا كان المنظوم تقدم على المقدمة وذي من أقسام الحديث عدة قوله من أقسام الحديث المراد أقسام علوم الحديث لأن العلماء يفرقون بين أقسام الحديث وأقسام علوم الحديث فأقسام الحديث ثلاثة أقسام فقط صحيح وحسن وضعيف وبعض أهل العلم يقول ليس إلا صحيح وضعيف وما خلى من هذه الأقسام فهو مندرج تحت أحد القسمين والجمهور على أنه ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف وما جاء بعدها من أقسام أو الأنواع فهي مندرجة تحت أحد هذه الثلاث كالمرسل والمعلق مثلا والموقوف وهكذا المرفوع إلى غير ذلك وأما أنواع علوم الحديث فهي كثيرة تصل إلى 65 أوصلها الحافظ بن الصلاح فمثلا معرفة الصحابة والمتصل في مزيد المتصل متصل الأسانيد في مزيد متصل المزيد في متصل الأسانيد مثلا وأوطان الرواة ومعرفة التابعين وطبقات المحدثين وهكذا وفيات الرواة وهكذا في أقسام أخرى باب الجرح والتعديل باب التصحيح والتعليل هذه ليست من أقسام الحديث إنما هي من أقسام علوم الحديث من أقسام علوم الحديث والناظم رحمه الله تعالى هنا لما ذكر وذي المشار إلى أن التي, التي ستأتي هي أقسام الأقسام التي أشار إليها هنا فتعين حمل قوله وذي من أقسام الحديث أي أقسام علوم الحديث أقسام علوم الحديث التي هي عد هنا كم؟ 32 عدها بهذا العدل 32 نوعا فهذه المرادة هنا في كلامه رحمه الله تعالى لأنه قد يأتي إنسان ويقول وذيء من أقسام الحديث عدة والحديث ليس له إلا ثلاثة أقسام فيقال أن المراد أقسام علوم الحديث أقسام علوم الحديث هي كثيرة جدا أما أقسام الحديث فقط فليست إلا ثلاثة والحديث ضد القديم ضد القديم وأما في اصطلاح العلماء فهو ما أوضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا هو الحديث وهو أخص من السنة هكذا يقول بعض أهل الإن وكل واحد أي من هذه الأقسام التي ستأتي أو سيأتي تفصيلها أتى وحده سبق أن التعبير بآتا كأنه جاء بسهولة لم يكن في نظمه تكلف أو عماء وهكذا كثير من العلماء عنده النظم كنثر غيره ينظم ربما القصيدة من 200 بيت 300 بيت أو أكثر في مجلس واحد من غير أن يكون هناك سابق تخضير أو رجوع إلى مصنفات الصنعان رحمه الله وتعالى نظم النخبة في منظومة قصب السكر في ليلة واحدة وهي أكثر من مئتي بيت فبعض الناس يسهل عليه النظم ولهذا هنا عبر بيأتى وبعض الناس يصعب عليه النظم وربما يجلس الليلة ما يستطيع أن ينظم عشرة أبيات وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كان يقول لو ربط في سارية يوما كاملا على أن أنظم بيتا ما استطعت وفتح له في مجالات أخرى وأذكر يوما جاء وقال أنا نظمت صدر بيت من يكمله ما استطاع فقام أحد طلاب وأتى بالعجز والظن أنه ربما بقي وقتا حتى يأتي بالعجز ما تيسر له ما فتح عليه لكن هناك بعض الناس يفتح له في باب الشعر في باب النظم يسهل تجد له في كل فن نظم ويختلف العلماء بين السهولة والصعوب بين الفصاحة وما هو دونها فكلام النظم رحمه الله تعالى يشير إلى سهولة النظم عليه وكل واحد أتى من غير تكلف من غير عناء وحده قوله وحده أي كل واحد جيء به كما سيأتي وجيء بما يقيده والحد بمعنى التعريف كل واحد أتينا به وأتينا بتعريفه لأنه إذا عرف فهم المراد والحد ويقال له التعريف ويقال له الرسم كذلك الفاظ بمعاني واحدة قال العلماء الحد هو الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره هذا هو الحد الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره إذا أتيت تعرف مثلا على سبيل المثال تعرف الحديث الصحيح لابد أن تحيط بالحديث الصحيح وتميزه عن الضائف وتميزه عن الحسن وتميزه عن الموضوع وتميزه عن المتروك وهكذا تريد أن تعرف أي علم لابد أن تحيط بهذا العلم وما يكون تحته ويشمله وتميزه عن العلوم ولهذا يقولون في الحد بد أن يكون جامعاً مانعاً جامعاً لأنواع المعرف مانعاً من الخلل مانعاً من الاعتراض مانعاً من دخول واختلاط الأنواع بعضها ببعض فهو رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أنه سيعرف كل نوع ولو أنه رحمه الله تعالى اعتنى بالحكم دون الحد كان أولى يعرف لنا يعطينا الحكم حكم الصحيح حكم الحسن حكم الضعيف حكم المرسل حكم المعلق مثلا حكم الإسناد المعنع الإسناد المؤنع المزيد في متصل الأساني يعطينا الحكم مقبول أو مردود لأن هذه هي الثمرة علم الحديث ما هي الثمرة أن تعرف هذا مقبول أو هذا مردود فهذا مقبول تبنى عليه الأحكام مع توفر الشروط الأخرى أن ألا يكون منسوخاً وأن لا يعارضه نص يعني على نظر عند الأصولين وكذلك عند العلماء في مسألة تعرض الأدلة فالثمرة من هذا العلم هو معرفة المقبول من المردود فهي أولى من التعريف بالحد أولى من العناية بالحد لكن قد يقال أن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر الحد دون الحكم لأن المبتدئ لا يصلح أن تعطيه الحكم هكذا التي هي آخر ما يصل إليها المحدث متى يعرف هذا مقبول وهذا مربوض بعد أن يعرف التعريفات والقيود والضوابط ويدرس علم المصطلح وعلم التصحيح والتعليل وعلم الجرح والتعديل وهكذا بقية علوم الحديث من علم الرجال إلى غير ذلك فإذن هذا شيء متأخر وإن كان هو الثمرة لكن شيء متأخر وكأنه يشير إلى التدرج التدرج أولا افهم معنى الصحيح ما عليك مقبول مردود هذا ليس من اختصاصك الآن افهم معنى الحسن افهم معنى الضعيف معنى الموقوف معنى المرفوع معنى المقطوع معنى المرسل وهكذا بقية الأنواع فهو اعتنى كما يقال أكثر عنايتي هنا عنايته بالتصوير وهذا مفيد جدا لأن فهم الشيء فرع عن تصوري أنت لو أعطيته الحكم الحديث الصحيح مقبول لأن هذا قاله بعض الشراح لكن غير مسلم أنه لو أعتنى بالحكم كان أولى لو قال الحديث الضعيف مردود المعلق لا يقبل طيب كيف يعرف أن هذا معلق وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا مرسل وأنت لم تصور له فإذا لابد من المقدمة لا يمكن أن يعرف حتى يتصور فالنظم رحمه الله تعالى اعتنى بالتصور وهذا مهم حتى في بقية العلم ولهذا يقول بعض العلماء المبتدئ ينبغي أن يصور له قبل أن يعلق بالحكم صور له المسألة حتى في علوم أخرى في الفقه مثلا بل أن له الطهارة واتكلم على مسائل الماء وأنه لا تصحل الصرائل بطهارة صور له ما معنى الطهارة صور له أحكام المياه واذكر له صور فتح مذاركه في مسائل, في مسائل النكاح قبل أن تعطيه الأحكام فإذا تصورها حينئذ يكون استقبال الحكم عمر سهل عليه لكن تعطيه الأحكام وما يحفظ الأحكام لكن غير متصور المسائل وإذا لم يتصور لم يستطع الحاق النظير بالنظير إن كثير مسائل تتشابه فأنت إذا حفظت الحكم هذا يجوز هذا ما يجوز لو أتتك مسألة لم تحفظها يمكن أن تجتهد فيها لا لكن لو صورت لك المسألة حتى ثم بعد ذلك أعطيت الحكم لو جاءت مثلا أنت ما صورت لك بعينها لكن هي قريبة منها تستطيع أن تقول هذه شبه بهذه فإذا تأخذ حكمها ففهم الشيء فرع عن تصوره نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم عن الذين محمد وعلى آله وصحبه وسلم